ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 وَسَاءَ مَصِيرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا لا يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا أُضِلُّ لَنَهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبْتَكُنَّ آذَانَنَا أَن عَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغْنِي رِنْ خَلْقُ اللَّهِ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 غورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا